يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله اذا تنتم الى الارض رضيتم الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل